بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفات فالزاجرات زجرًا فالتاليات ذكرًا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظًا من كل شيطان مارد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 إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيتين يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوث اوا ابا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 قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا تاركون آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون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 بيضاء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرفعين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إنهم كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمدينون قال هل انتم مطلعون قال هل انتم مطلعون في سوائل الجحيم قالت الله انك لتلتردي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 إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون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 إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم ضلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطور ثم إن لهم عليها لشوبا من حمين ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون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 فَلا نِعْمَ الْمُجِيبُ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 لَا تُنقِقُونَ فَرَاضَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُنُ قال اتعبدون ما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 فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياه إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام عليكم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 وَإِنَّ إِلَيَّ سَلَمٌ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلَ وَتَذْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ لا من على الياسين إن كذالك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وَإِنَّ لَهُ قَلَّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ